سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَحْرَارُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 إن الله غفور رحيم والسابقون لولون من المهاجرين والصالحين والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة ناتيا تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون.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 إما يعذبهم،, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد نسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنو في قلوبهم إلا, الا ان تقطع قلوبهم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 الراكعون الساجدون لامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو نيلا إلا, إلا كتب له به عمل صالح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 رقم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا, وماتوا وهم كافرون أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 وهو رب العرش العظيم ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس نوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس أننذر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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم, لهم شراب من حميم وعذاب لمو بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختناف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم والذين هم عن غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم, يهديهم ربه بإيمانهم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 وإذا مس الانسان ضر دعانا لِجَابِهِ او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر ان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسله بالبينات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 آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا تب قرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسه إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْلَاكُمْ بِهِ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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 فانتظروا إِنِّي معكم مِنَ المتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رحمة من بعد دراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه به بريح قيبة وفرحوا بها جاءتها الريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله لا الله مخلصين له الدين لئنا جئتنا لئنا جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجهم إذا هم يبغون إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها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 كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس ولنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لم تَغْنَ بِالْأَمْسِ كذلك نفصل لايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى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 لكم دينكم ولي دين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد